لا اله الا الله القرءان اللهم لك الحمد انت غير السماوات والارض وما فيه ولك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيه انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وطولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ونحط ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك اسلمنا وبك امننا وعليك توكلنا وانيك انا بنا وبك خاصم اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو في ديننا ودنيانا وذرياتنا واغفر لنا صالطة ولساننا ذاكرا ولسان وا الشيطان يا رب العالمين يا جلل والاكرام اللهم انا نسالك هدايتنا ولابنائنا ولنساءنا اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهم هاديات ممهديات راضيات مرضيات حافظات للغاي من انتظروا في الصفور وموكل الاخلاق ودعايات الصفور واهل الكفر والهجر يا عزيز يا مخدور اللهم انا نسالك الابن والايمان اللهم انا نسالك الابن والايمان في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين اللهم وجعل الله مولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الله قافق لي أمرنا وولي عهده لما تحبه وتغضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين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 സ്വന്തോ